المعالي طريقك بين النجوم المعالي سماك الحفاوة يرحب بك المعالي جوزاء الفائدة وشهب التآخي تغرد لك المعالي خيمة أوتادها قلوب محبة وعمادها عطاء بلا حدود المعالي يا أهلاً Béchou mon